بوك تو أشتوانس داشمت سبتيني سبعة وثمانون سبعة وثمانون مضالي نيويكس معجو جي المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة 1. Məsturējumę palaistyti gėles. لقد كان علينا أن الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Məsturējumę sutvarkyti butą. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Mes لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن الصحون. Ar هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ ري تمك أشئيما؟ هل كان عليكم أن تدفع سممة دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفع رسسم دخول أري تسمك البودة؟ هل كان عليكم أن تدفع غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفع غراما؟ من الذي كان عليه أن يع من الذي قد توجب عليه أن يع من الذي كان عليه أن يذهب مبكررا إلى البيت من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكررا إلى البيت؟ ك ووجوك من الذي كان عليه أن يأخذ القطار من الذي توجب عليه أن يأخذ الخطار نريوم الغبة لقد أردنا أن نبقى طويلا لقد أردنا لا نبقى طويلا؟ Mes nenorėjome nė nieko gerti. Lakad aradna, elle našraba Lakad aradna, elle našraba šai an. Mes nenorėjome trukdyti. Lakad aradna, elle nuzažuk. Lakad aradna, elle nezažuk. Aš kaip tik norėjau paskambinti. أرد أن التصل للتو بالتلفون لقد أردت أن التصل بالتلفون عنشككسم أرد أن أطلب سيارة جرة أردت أن أطلب سييارة جررى ع ووج أرد تحديداً أن أذهب إلى البيت اردت تحديدا ان اذهب الى البيت فكرت أنك اردت أن تخابر زوجتك فكرت انك أردت أن تخابر زوجتك فكرت انك أن تخابر زوجتك تصل بالاستعلمات فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلمات أش ت سكيتزا فكرت أنك أرد أن تطلب بزا فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا, فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.